Book two Awesome-nized ta Veliko čiščanje Tanzifu l-menzil Tanzifu Danes je sobota. اليوم هو السبت اليوم هو السبت دانيس <سؤال> اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي دانيس <سؤال> اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل ياس تشيستيم انا انظف الحمام انا انظف الحمام موش بيرو اوتو زوجي يغسل السياره زوجي يغسل السيارة. الأطفال <تصفيق> وكليسا الاطفال ينظفون الدراجات الاطفال ينظفون الدراجات بابيتسا تسقي الزهور otroci pospravljajo otroško sobo. Al-atfal yurattibun ghurfat al-atfal. Al-atfal Moš atfal al al pospravlja svojo pisalno mizo. Zawji juretibu Maktaba Zawji yurattib maktabahu. Jas wkładam prilo w pralni stroj. انا أضع الغسيل في الغساله. أنا اضع الغسيل في الغساله. Jas obeszam prilo. انا انشر الغسيل. انا <سؤال> انشر انا أكوي الملابس انا اكوي الملابس اقنا سو امازانا النوافذ وسخه النوافذ وسخه تلا سو امازانا الارضيه وسخه الصحون وسخه الصحون وسخه من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ كدو من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه؟ كدو بوميفا من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟